إحدى محطات الحزن العظيم في حياتي وفاة أمي ممكن نتعرف على اسم الوالدة يا شيخ أمي رحمة الله عليها اسمها مريم بنت محمد بن عبد الله الصبحة من الإمارات من دبي. متى كان زواج الوالدة؟ والدتي تزوجت الله يسلمك وعمرها تقريباً 16 عشر سنة. فلما طلعت من الإمارات ما رجعت إليها أبداً. يعني ما خرجت من السعودية؟ جات إلى السعودية وخلاص. ولا راحت الإمارات. اللهم إحنا نجيبها الأخبار ويجونها يعني أهلنا ويجونها جماعتنا لكنها ما رجعت إلى الإمارات. الشيخ أحمد العجمي أكيد مر عليك مواقف طريفة في حياتك مع الوالدة. تذكر لنا موقف من الطرائف اللي بيني وبين أمي أجيب لها بعض المرات الأشعار الشعبية حقت الإمارات فتسليها سمعنا مثال شيخ. الهندي دعم البيت كسر مدقارة والليت لونه قربا كان والليت لا كان الشكر لله يا عبيدي أن ننتبي وين بسير وين بنهي ولا بضارب ويا بذكر له خالي سالم حاضر وسلاحه والم يطعن الهندي فتش لا ذكراتك مع الوالدة أشياء ذكراتك مع الوالدة لما كانت صغيرة عمرها تقريبا ثمان سنين تسعة سنين كانت جدتي رحمة الله عليها ترى قوافل الحجيج جايين فتجلس تبكي تقول يا الله ليتني حجيت معهم كانت تبكي فكانت هذه الطفلة اللي هي أمي عمرها تسعة سنين عشر سنين بتقول لها لا تصيحين أنا بوديت الحج ويشاء العزيز القدير أنت تتزوج أمي بصاحب حملة حج فتكون هذه التي تبكي إنها تبغت حج مرة فبدال الحج حجت أكثر من 25 حجة أمي رحمة الله عليها توفيت بـ 23 صفر 1426 وتوفيت رحمة الله عليها وما وصلت السبعين في أواخر الستينات ماتت رحمة الله عليها مريضة وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون ما أصابها تخفيفا لها ورحمة أحد أئمة السلف توفيت والدته فجاءه حزن عجيب فتعجب اللي حوله أنت الإمام اللي تصبرنا واللي تواسينا وتسلينا يعني ما عهدناك كذلك يعني. ما توقعناك بهذا الحزن قال يا جماعة الخير أنتوا تلوموني ولا تكلموني ولا مثلا تعاتبوني أنا والله لست جزعا حزني أن بابا من أبواب الجنة أغلق دوني, دوني. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com